بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله الصلاه والسلام عليك يا صفي الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نجي الله الصلاة والسلام عليك يا قليل الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله الصلاة والسلام عليك يا اول خلق الله الصلاة والسلام عليك يا أحسن خلق الله الصلاة والسلام عليك يا من به هداى الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة من الله الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا عند الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم رسل الله الصلاة والسلام عليك يا خيار خلق الله الصلاة والسلام عليك يا ولي الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا حجة الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله، الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله، الصلاة والسلام عليك يا من كرمه الله، الصلاة والسلام عليك يا من عظمه الله، الصلاة والسلام عليك يا من عصمه الله، الصلاة والسلام عليك يا من لقاه الله، الصلاة والسلام عليك يا من حماه الله، الصلاة والسلام عليك يا من كفاه الله، الصلاة والسلام عليك يا من زينه الله، الص. الصلاة والسلام عليك يا من أدبه الله الصلاة والسلام عليك يا من عرجه الله الصلاة والسلام عليك يا من كلمه الله الصلاة والسلام عليك يا من قربه الله الصلاة والسلام عليك يا من اعلاه الله الصلاة والسلام عليك يا من ادناه الله الصلاة والسلام عليك يا من الله الصلاة والسلام عليك يا مهبط وحي الله الصلاة والسلام عليك يا كليم الله الصلاة والسلام عليك يا ابن عبد الله الصلاة والسلام عليك يا من ابلغ رسالة الله الصلاة السلام عليك يا مطلع وار لله، الصلاة والسلام عليك يا مخزنة أسرار لله، الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء، الصلاة والسلام عليك يا خيار الأسماء، الصلاة والسلام عليك يا شفيع الأمة، الصلاة والسلام عليك يا كاشف الغم، الصلاة والسلام عليك يا مشهد كمال لله، الصلاة والسلام عليك يا مرآة جمال لله، الصلاة والسلام عليك يا من اللهم الصلاه والسلام عليك يا من اغناه الله الصلاه والسلام عليك>, <سلام> عليك يا من شرح الله صدره الصلاه والسلام عليك يا من رفع الله ذكره الصلاه والسلام عليك>, <سلام> عليك, <incorrectly> <سلام> عليك يا من كلمه كلمه الصلاه والسلام عليك, <سلام> عليك>, <سلام> عليك يا محمد الرسول الله الصلاه والسلام عليك يا زكي الصلاه والسلام عليك يا اب طحي الصلاه والسلام عليك يا محمد الصلاة والسلام عليك يا أحمد الصلاة والسلام عليك يا حامد الصلاة والسلام عليك يا محمود الصلاة والسلام عليك يا مصطفى الصلاة والسلام عليك يا مجتبى الصلاة والسلام عليك يا مرطضى الصلاة والسلام عليك يا طه، الصلاة والسلام عليك يا ياسين الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة الصلاة والسلام عليك يا نبي الدعبة الصلاة والسلام عليك يا نبي العربي الصلاة والسلام عليك يا نبي المدني الصلاة والسلام عليك يا نبي المكي الصلاة والسلام عليك يا نبي الحرمي الصلاة والسلام عليك يا نبي الحجازي الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي الصلاة والسلام عليك يا نبي الخفي الصلاة والسلام عليك يا نبي الرقفي الصلاة والسلام عليك يا نبي الهاشمي الصلاة والسلام عليك يا نبي القرشي الصلاة والسلام عليك يا نبي النقي الصلاة والسلام عليك يا نبي النقي الصلاة والسلام عليك يا صاحب الناقة الصلاة والسلام عليك يا صاحب القناعة الصلاة والسلام عليك يا صاحب الشفاعة الصلاة والسلام عليك يا صاحب الكوثر الصلاة والسلام عليك يا صاحب المنبر الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج واللبى الصلاة والسلام عليك يا صاحب الخلق والحياء الصلاة والسلام عليك يا صاحب الصدق والصفاء الصلاة والسلام عليك يا صاحب المعراج والقربى الصلاة والسلام عليك يا صاحب المحراب والعزة الصلاة والسلام عليك يا صاحب النبوة الصلاة والسلام عليك يا صاحب الشريعة الصلاة والسلام عليك يا صاحب الحوض المورود الصلاة والسلام عليك يا صاحب اللباء المعقود الصلاة والسلام عليك يا نور السماوات والأرض الصلاة والسلام عليك يا مروّج السنن والفرب الصلاة والسلام عليك يا خاتم الرسالة والنبوة الصلاة والسلام عليك يا مظهر الشريعة والطريقة الصلاة والسلام عليك يا معدن الحقيقة والمعرفة الصلاة والسلام عليك يا بدر التمام، الصلاة والسلام عليك يا من ضل له الغمام الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنام، الصلاة والسلام عليك يا مسبح الظلام، الصلاة والسلام عليك يا أبا الأيتام، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الفقراء، الصلاة والسلام عليك يا معين الدعفاء، الصلاة والسلام عليك يا أنيس الغرباء، الصلاة والسلام عليك يا رسول الثقلين، الصلاة والسلام عليك يا سيد الكونين، الصلاة والسلام عليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الحرمين، الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين، الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، الصلاة والسلام عليك يا سيد الآخرين، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا محب المساكين، الصلاة والسلام عليك يا غياف الملة والدين، الصلاة والسلام عليك يا قاتم النبئين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المتقين، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا رسول رسول رب العالمين. اللهم صل على محمد سيد المرسلين اللهم صل على محمد سيد النبين اللهم صل على محمد سيد المؤمنين اللهم صل على محمد سيد المسلمين اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد الجاهدين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد المنذنين اللهم صل على محمد سيد المنجين اللهم صل على سيد المنفقين اللهم صل على محمد سيد المخلصين اللهم صل على محمد سيد المصلحين اللهم صل على محمد سيد الشاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد الصابرين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد المريحين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المبشرين اللهم صل على محمد سيد المقربين اللهم صل على محمد سيد المفروحين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد الملبيين اللهم صل على محمد سيد الملهمين اللهم صل على محمد سيد المحسنين اللهم صل على محمد سيد المبرهنين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل محمد سيد المفلحين اللهم سل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المرفقين اللهم صل على محمد سيد المقبلين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد الصامتين اللهم صل على محمد سيد المخبطين اللهم صل على محمد سيد السامحين اللهم صل على محمد سيد الواعدين اللهم صل على محمد سيد المضفرين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد العالمين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الصالحين اللهم صل على محمد سيد المرسوقين اللهم صل على محمد سيد الذاكرين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المشفعين اللهم صل على محمد سيد المؤلفين اللهم صل على محمد سيد المؤدبين اللهم صل على محمد سيد المصدقين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد المقدسين اللهم صل على محمد سيد المهتدين اللهم صل على محمد سيد الفاتحين اللهم صل على محمد سيد الفاوزين اللهم صل على محمد سيد السالكين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد السابقين اللهم صل على محمد سيد الصائمين اللهم صل على محمد سيد الربانيين اللهم صل على محمد سيد الطائفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد الخاشعين اللهم صل على محمد سيد الخاضعين اللهم صل على محمد سيد الجائئين اللهم صل على محمد سيد الشافعين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد الراجين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الرؤوفين اللهم صل على محمد سيد البارين، اللهم صل على محمد سيد الباصلين اللهم صل على محمد سيد الواقفين، اللهم صل على محمد سيد البارثين اللهم صل على محمد سيد الداعين اللهم صل على محمد سيد الآمنين اللهم صل على محمد سيد الناهين اللهم صل على محمد سيد الأولين اللهم صل على محمد سيد الآخرين اللهم صل على محمد سيد سيد اللهم صل على محمد سيد الأمينين، اللهم صل على محمد سيد الأصلحين، اللهم صل على محمد سيد الأملحين، اللهم صل على محمد سيد الأعقلين، اللهم صل على محمد سيد الأعدلين، اللهم صل على محمد سيد الأفضلين، اللهم صل على محمد سيد الأقربين، اللهم صل على محمد سيد الأفضحين، اللهم صل على محمد سيد الأشجعين، اللهم صل علي محمد سيد الأطهرين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الأصدقين اللهم صل على محمد سيد الأرشدين اللهم صل على محمد سيد الألطفين اللهم صل على محمد سيد الأنجبين اللهم صل على محمد سيد الأكرمين اللهم صل على محمد سيد الأشرفين اللهم صل على محمد سيد الأنبياء اللهم صل على محمد سيد الأصبية اللهم صل على محمد سيد الأولية اللهم صل على محمد سيد العلماء اللهم صل على محمد سيد الفقهاء اللهم صل على محمد سيد الفصحاء اللهم صل على محمد سيد البلغاء اللهم صل على محمد سيد النصحاء اللهم صل على محمد سيد الخطابة اللهم صل على محمد سيد الصلاحاء اللهم صل محمد سيد الحلماء اللهم صل على محمد سيد الحكماء اللهم صل على محمد سيد الحنفاء اللهم صل على محمد سيد السعداء اللهم صل على محمد سيد الشهداء اللهم صل على محمد سيد الشرفا اللهم صل على محمد سيد الكبراء اللهم صل على محمد سيد الكراما اللهم صل على محمد سيد الرحما اللهم صل على محمد سيد الغربا اللهم صل على محمد سيد الغرفا اللهم صل على محمد سيد النقبا اللهم صل على محمد سيد النجبا اللهم صل على محمد سيد الاقلا اللهم صل على محمد سيد الأحباء اللهم صل على محمد سيد المسبعين اللهم صل على محمد سيد المهللين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد المفاضلين اللهم <سؤال> صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد القانتين اللهم صل على محمد سيد المخبرين اللهم صل على محمد سيد الممكنين اللهم صل على محمد سيد السياحين اللهم صل على محمد سيد المقسطين اللهم صل على محمد سيد المريدين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المقيمين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد المحدثين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد الاركعين اللهم صل على محمد سيد الأنوارين اللهم صل على محمد سيد المحمودين اللهم صل على محمد سيد المخلوقين اللهم صل على محمد السيد المصطفى اللهم صل على محمد السيد المرتضى اللهم صل على محمد السيد الاتهامي اللهم صل على محمد السيد الحجازي اللهم صل على محمد السيد القرشي اللهم سل على محمد السيد الحرمي اللهم صل على محمد سيد الزكي اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد المعلمين اللهم صل على محمد سيد المتعلمين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم اللهم <سؤال> على محمد سيد الشافعين اللهم صل على محمد سيد الصادقين اللهم صل على محمد سيد المتصدقين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد النافعين اللهم صل على محمد سيد المستغاثين اللهم صل على محمد سيد الأسمعين اللهم صل على محمد سيد المذكرين اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد الراشدين اللهم صل على محمد سيد الأورعين اللهم صل على محمد سيد المستغفرين اللهم صل على محمد سيد المستظهرين اللهم صل على محمد سيد ولد آدم اللهم صل على محمد البشير والنذير اللهم صل على محمد المكي والمدني اللهم صل على محمد النبي العربي اللهم صل على محمد النبي اتقه اللهم صل على محمد النبي خاتم النبي اللهم صل على محمد الرسول رب العالمين محمد مع الشمس إذا طلعت اللهم صل على محمد مع الشمس إذا أصبحت اللهم صل على محمد مع الشمس إذا أضاءت اللهم صل على محمد مع الشمس إذا كبرت اللهم صل على محمد مع الشمس إذا نصبت اللهم صل على محمد مع الشمس إذا زلزلت اللهم صل على محمد مع الشمس إذا فطرت اللهم صل على محمد مع الشمس إذا فوجرت اللهم صل على محمد مع الشمس إذا شقت اللهم صل على محمد مع الشمس إذا فرجت اللهم صل على محمد مع الشمس إذا سجرت. اللهم صل على محمد مع الشمس إذا كشطت اللهم صل على محمد مع الشمس نصفت اللهم صل على محمد مع الشمس إذا اللهم صل على محمد مع الشمس إذا عُطلت اللهم صل على محمد مع الشمس غربت اللهم صل على محمد مع الشمس إذا اللهم صل على محمد مع الشمس إذا اللهم صل على محمد مع الشمس إذا اللهم صل على محمد مع الشمس إذا اللهم صل على محمد مع الصدور إذا حصلت اللهم صل على محمد مع الكتاب إذا قرأت اللهم صل على محمد مع الحصات إذا رميت اللهم صل على محمد مع المياه إذا بدلت اللهم صل على محمد مع الحاجات إذا قديت اللهم صل على محمد مع الدرجات إذا رفعت اللهم صل على محمد مع الجنة إذا أزلفت اللهم صل على محمد مع الآخرة والأولى اللهم صل على محمد مع الليل إذا يغشى اللهم صل على محمد مع النهار إذا تجلى اللهم صل على محمد مع البكور والعشي اللهم صل على محمد. بعدد القطر والمطر اللهم صل على محمد بعدد الشجر وأوراقها اللهم صل على محمد بعدد الأغسان وأثمارها اللهم صل على محمد بعدد النبات وأصنافها اللهم صل على محمد بعدد الأيام وساعاتها اللهم صل على محمد بعدد الخلق وأنفاسها اللهم صل على محمد بعدد الملائكة وتسابيحها اللهم صل على محمد بعدد النجوم وكذا اللهم صل على محمد بعدد الشهور وأيامها اللهم صل على محمد بعدد البحار وأنهارها اللهم صل على محمد بعدد الجن والإنس اللهم صل على محمد بعدد الكباكب ومنازلها اللهم صل على محمد بعدد الطيور وريشها اللهم صل على محمد بعدد البر والبحر اللهم صل على محمد بعدد الشجر والثمر <سؤال> اللهم صل على محمد بعدد الشوك والشجر اللهم صل على محمد بعدد الشفع والفتل اللهم صل على محمد بعدد كل من آمن واتقى اللهم صل على محمد بعدد من صدق وهدى اللهم صل على محمد بعدد من سبح وصلى اللهم صل على محمد بعدد الرمل والثرى اللهم صل على محمد بعدد منازل القمر اللهم صل على محمد بعدد أمياء إلا اللهم صل على محمد بأعداد اخيار الله اللهم صل على محمد بأعداد اصفياء الله اللهم صل على محمد بأعداد اولياء الله اللهم صل على محمد بأعداد اتقياء الله اللهم صل على محمد بأعداد اصخياء الله اللهم صل على محمد بأعداد شهداء الله اللهم صل على محمد بعدد الحبوب والاشجار اللهم صل على محمد بعدد الليل والنهار اللهم صل على محمد بعدد حركات الصائمين اللهم صل على محمد بعدد سكنات القائمين اللهم صل على محمد بعدد درات الأرضين اللهم صل على محمد بعدد الخلائق أجمعين اللهم صل على محمد بعدد خواطر والظنون اللهم صل على محمد بعدد ملح العيون اللهم صل على محمد بعدد خير مما يجمعون اللهم صل على محمد بعدد الأسماء الحسنى اللهم صل على محمد بعدد البلاد والقرى اللهم صل على محمد بعدد البراء والثراء اللهم صل على محمد بعدد الحدائق وأشجارها اللهم صل على محمد بعدد السفر ومنازلها اللهم صل على محمد بعدد الشرف وأشرافها اللهم صل على محمد بعدد السماوات وكباكبها اللهم صل على محمد بعدد الأفراث لاك وبُرُوجها اللهم <سؤال> صل على محمد بعادات الاجساد وارواحها اللهم صل على محمد بعادات الطبائع وهمزاجها اللهم صل على محمد بعادات الاحياء وامواتها اللهم صل على محمد بعادات ما احاط به علمك اللهم صل على محمد بعادات كلماتك والفاظك اللهم صل على محمد بعادات كل معلوم لك اللهم صل على محمد بعادات من صام شهر رمضان اللهم صل على محمد بعدد ليلة البراء اللهم صل على محمد بعدد قائمين ليلة القدر اللهم صل على محمد بعدد ذرة ألف ألف مرة اللهم صل على محمد بعدد أنفاس المخلوقات اللهم صل على محمد بعدد كلماته التامات اللهم صل على محمد بعدد أشعار الموجودات اللهم صل على محمد بعدد سباكين سبعي الأرض والسمابات. اللهم صل على محمد بعدد الحروف الألباح والمصاحف اللهم صل على محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد بعدد شامل العدل والإحسان اللهم صل على محمد بعدد كامل الفضل والامتنان. اللهم صل على محمد. بعدد إلى البر والإحسان. اللهم صل على محمد. بعدد عال القدر والمكان. اللهم صل على محمد. بعدد ما الميزان. اللهم صل على محمد. بعدد ما اختلف اللهم صل على محمد. بعدد ما تعاقب العصران. اللهم صل على محمد. بعدد ما تكرر الجديدان. اللهم صل على محمد. بع بعاذد من اليوم إلى يومين فخذ اللهم صل على محمد بعاذد العطيات والخيرات اللهم صل على محمد بعاذد الميراد والقدر اللهم صل على محمد بعاذد من صلى عليه اللهم صل على محمد بعاذد من لم يصلي عليه اللهم صل على محمد كما ينبغي الصلاة عليه اللهم صل على محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه اللهم صل على محمد عند ذكره يوم القيامة اللهم صل على محمد كما تحب وترضى صل عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ربنا إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد في الأنبياء وعلى اسمه في الأسماء وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى روحه في الأرواح وعلى قلبه في القلوب اللهم صل على محمد الذي ودع مزره ورفع ذكره اللهم صل على محمد الذي اريد له السماوات وملكوتها اللهم صل على محمد الذي اريد له البحار وعجائبها وحيطانها اللهم صل على محمد الذي اريد له النار اريد له النار بأبدانها ودركاتها اللهم صل على محمد الذي صاحب الموقف المعظم اللهم صل على محمد الذي صاحب الموقف الأعظم اللهم صل على محمد الذي بعث الظلم. اللهم صل على محمد الذي كشف عن أمته النقم اللهم صل على محمد الذي رسول العرب والعجم اللهم صل على محمد الوفي بالعهود والظمن اللهم صل على محمد الذي سبقت امته الامم اللهم صل على محمد الذي اوتي جما الكلم اللهم صل على محمد الذي انتظم بوجوده العالم اللهم صل على محمد الذي علت كلمته الكلم اللهم صل على محمد الذي شافي السقم اللهم صل على محمد من لم يغل وما غفا اللهم صل على محمد مَن أَوْحَى إِلَيْهِ رَبُّهُ مَا أَوْحَى اللهم صل على محمد مَن لَمْ يَمْتَنِقْ وَعَنِ الْهَوَى اللهم صل على محمد مَن نَتَقَ وَحْيِي اللهم صل على محمد مَن عَلِمَ وَشَدِيدُ الْقُوَى اللهم صل على محمد مَن دَنَا فَذَلَّ اللهم صل على محمد مَن كَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى اللهم صل على محمد مَن صَدَّقَ فُؤَادُهُ مَا رَأَى اللهم صل على محمد مَن كَسَرَ اللَّاتَ وَالْعُزَّ اللهم صل على محمد من لم يقتل الحياة الدنيا اللهم صل على محمد من بلغت منا المنى اللهم صل على محمد من وعدته أن يرضى اللهم صل على محمد من هديته فهدها اللهم صل على محمد من جزئته بالحشنة اللهم صل على محمد من نهايته فانتها اللهم صل على محمد من كان فؤاده أوفى اللهم صل على محمد من ربه خلق الذكر والأنثى اللهم صل على محمد من ربه رب الشعراء اللهم صل على محمد من ابار ربه قوما تغى اللهم صل على محمد من زاره المنع الاعلى اللهم صل على محمد من ربه اهلكا ذل العولا اللهم صل على محمد من نزل عند سدره المنته اللهم صل على محمد من بلغ عند جنات المقى اللهم صل على محمد من را من ايات الكبرى اللهم صل على محمد مم ماذا غبصره وما تغى اللهم اللهم صل على محمد من علِم الصحف الأولى اللهم صل على محمد من ذكر اسم ربه فصلى اللهم صل على محمد من له الآخِرة والأولى اللهم صل على محمد من له دار خير وابقاء اللهم صل على محمد من له الدرجات العلا اللهم صل على محمد من له الرفيق الأعلى اللهم صل على محمد سيد الكائنات اللهم صل على محمد معجز الموت وجودات اللهم صل على محمد المرفوع الى الخلاق اللهم صل على محمد المحمول على البراق اللهم صل على محمد المبعوث الى خير الامم اللهم صل على محمد المبعوث باكرم الصفات والشيم اللهم صل على محمد الشمس الطالع اللهم صل على محمد النجم الساطع اللهم صل على محمد المعيد بالنصر اللهم صل على محمد الرحيم على الامه اللهم صل على محمد الكاشف الغمه اللهم صل محمد القائد إلى الجنة، اللهم صل على محمد رسول الملك المنان، اللهم صل على محمد رسول الملك الديان، اللهم صل على محمد. المحمود في كل مكان اللهم صل على محمد المشهود في البلدان اللهم صل على محمد المبعوث الى كافه الانسان اللهم صل على محمد المسكون عن الخذلان اللهم صل على محمد المعصوم عن الكفر والضياع اللهم صل على محمد الناطق بالقران اللهم صل على محمد المعيذ بالقران اللهم صل على محمد القارئ بالقران اللهم صل على محمد الْهَادِي الْإِنْسَ وَالْجَحَّان <سؤالد> <سؤالد> اللهم صل على محمد الباهي باللؤلؤ والمرجان اللهم صل على محمد الغالب بالسلطان اللهم صل على محمد الظاهر بالبرهان اللهم صل على محمد الدافع للكفر والتغيان اللهم صل على محمد العابس عن الكذب والبهتان اللهم صل على محمد المنجي من النيران اللهم صل على محمد المبلغ إلى الجنان اللهم صل على محمد مرتفع الشأش اللهم صل على محمد الناشر بلا كتمان اللهم صل على محمد الثابت على التجلان اللهم صل على محمد الداعي للايمان اللهم صل على محمد المريح الوجه والبيان اللهم صل على محمد الصافح ان اهل العدمان اللهم صل على محمد الماحل بدع ود اللهم صل على محمد الهدا لن اللهم صل على محمد المرقب الى الخيرات الحسن اللهم صل على محمد الكريم الملك المن اللهم صل على محمد الفسيح اللسان اللهم صل على محمد البديع البيان اللهم صل على محمد العجيب البيان اللهم صل على محمد سليم الجنان اللهم صل على محمد ذي العظيم الاقران اللهم صل على محمد ذي الاميم الاحسان اللهم صل على محمد ذي الطويل الاحزان اللهم صل على محمد ذي المعدي الامان اللهم صل على محمد ذي المونس الانسان اللهم وصلي على محمد للمثقل الميزان اللهم صل على محمد المرفوع الشأن اللهم صل على محمد المكرم بالروح والريحان اللهم صل على محمد المعجز للخلق بالقران اللهم صل على محمد الفصيح الكلام اللهم صل على محمد الفقيه العلامه اللهم صل على محمد الشفيع لكل الانام اللهم صل على محمد البدر التمام اللهم صل على محمد المتأخر من الآسام اللهم صل على محمد النبوي بالمقام اللهم صل على محمد ذي الشرع والأحكام. اللهم صل على محمد ذي الجود والإكرام اللهم صل على محمد ذي العفو والإنعم اللهم صل على محمد أفضل الكرام اللهم صل على محمد ذي الخلق العظيم اللهم صل على محمد ذي القلب السليم اللهم صل على محمد ذي الفرد المستقيم اللهم صل على محمد ذي الجسيم اللهم صل على محمد ذي الجنة النعيم اللهم صل على محمد السيد الرؤوف الرحيم اللهم صل على محمد رسول الملك القديم اللهم صل على محمد ذي الكرم العميم اللهم صل على محمد ذي العزة المقيم اللهم صل على محمد السيد الحكيم الكريم اللهم أعطنا المراب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خاتم الأنبياء السلام عليك يا صاحب اللماء السلام عليك يا حبيب الفقراء السلام عليك يا معين الضعفاء السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا شفيع المذنبين السلام عليك يا صاحب الكوثر السلام عليك يا شفيع الأكبر اللهم صل على محمد ما يبقى من التحيّة شيء، اللهم صل على محمد ما يبقى من البركات شيء، اللهم صل على محمد ما يبقى من الصلاة شيء، اللهم صل على محمد ما يبقى من التحنّ شيء. اللهم صل على محمد إذا ذكره الأبرار اللهم صل على محمد مختلف الليل والنهار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعرض كل شيء في الدنيا والآخرة صلاة الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد سيد المرسلين وإمام المتقين نبيين وخاتم النبين ورسول رب العالمين وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته واهل بيته واطرته اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد واجبر قلبي عليل وإسرائيل وعزرايل ومنكر ونكير وعلى حملة العرش والكرام الكاتبين وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وحال وزمان عدد ما خلقت ما بادعاف ذلك كله بعدعاف لا يحصيها غيرك إنك فعال لما يريد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة لا ينقطع مدها ولا يحصى عدها صلاة تشحن الهواء وتملأ الأرض والسماء وصل عليه بآله حتى ترضى برحمتك يا أرحم الراحمين